عام وانتم خير ورمضان عليكم مبارك في ظاهرة صايرة خاصة قبل الفطور خمس او عشر دقائق لاجتمعت العائلة على الفطور كلها شوفوا ش اللي يحصل وش يسير قام الواحد يصيح من الصغار يمه ابغة نبوسة اصبر مبقته خليه لين يده يمه ابغة عصير الله ياخد عمرك اصبر يمه قبل عصير الله يكبرات سكانت وياه يا الكلار الله لا يوفقكم لايه ي... يما سوا يما اذعني حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم ما لك عشبكم من يمضوت وانا في المطمخ واندتوني وانا عشتوني قوموا قال الله لا يبارك فيكم دخلوا مو واش فيكم الله يكرهكم يكره جمعتكم ما واركم الخير يا جمعة الخير ما يجوز على القناة لقيتوا على مائدة الافطار ادعوا الله ترى دعواكم بذلك لخبة لا تصير مستجابة في الدعوة على عيالكم تدعون على عيالكم ما يجوز الكلام هذا قبل عصير ومصار فطروهم قبلكم ساعة خلوهم يلعبون عند السوني عند التلفزيون ودوهم بعيد عنكم لكن تلقونوا إياهم على الصفرة على البطور ما يجوز يا جماعة الخير ترى هذا الشيء ما يصرح المرأة تسب عيالها الله ليوفقكم الله يكرهكم الله الله وتلعن وتسب وتروع البطور تقول نقمة ما قلتوها محط التمر مزاميكم ارفو عيديكم في السمع ودعو الله ان الله يطول في عماركم واعمال عيالكم وان الله يرزقكم وذاك يدعو عمركم وامر عشرين وزمن طعش ولدكم دماغل اللي ما قام سهران لا صلى لظهر لا صلى لعصر ولا هم صلى للمغرب لا اطلعوا الناس وصلت للمغرب راح اتومها تقومه قلتوا لدي صايم اي صايم طب صايم تلعبين علينا سيئة ولديس الصوبة لصلاة كالرعبة لعصاة ما يجود الكرام هذا يا الخير. لا جيتوا على الصال اذكروا الله وهللوا وتركدوا وعين من الله خير واخل العلاقه حبه حبه اكلوا صيرتكم بشوي شوي والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اي يا يا تسب عيالك على الفطور وياك اياك تسب عيالك على الفطور ادعوا لهم بالهدايه وطول العمر والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وقلت لك ناصر الدوساني